وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا انوعد الله حق وان الساعه لا ريب وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقال بنو عليهم بنيانا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ الرَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ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 غَيْرًا وَلا تَسْتَفْتِ فِيِهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَانكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي بِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَافَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبَصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ